بسم الله الرحمن الرحيم الحقة ملحقه وما أدراك ما الحقه كذب الثمود وعاد بالقارعة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 وجاء في العون وما قبله والمؤتفيات بالخاطئة فعصوا رسولا ربهم فأخذهم أقدة غرابية إن لم تضل ما أحملناكم في جاريها لنجعلها لكم تذكيرته وتعياه ذن وعيان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 قرأوا كتابيا، إني ظننت أن ملاقا حسابيا، فهو في عيشة واضية في جنة عالية، خطوفها دانية، كلوا وشربوا هنيئا بما أثلبتم في الأيام الخالية.